دک ہم سوف يحاسب حسابا يسيرا وينطرب إلى أهله مسرورا وأما من كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثورا ويصلى سعيرا إنه في ان في ادي فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق مالو کوری آل جدو دل فروا يكربون والله أعلم بما يوعون فبشر لینل اجوم غیر روم